انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك يا للا ربك كذا حرف مراقش فأما أأمنوا تي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابي ويعرض قلبه إلى أهله. فسوف يدعو تبورا فسوف يدعو تبورا ويصدى سعيرا إنه كان فيه والليل وما وسق والقمر إذا اتتق لتركهن طبق النار طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أَعْلَمُ بما يوعون فبشتهم بعذاب نذيب إِلَّا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم